ففي الجنة للمستقين غير بعين هذا خاشيا روى ما نال الغائب رجا اذك القلب نور لي في فنسكبوا في البلاد هم أشد منهم بقشا فنسكبوا في البلاد هل من معي ذی ذی خانه ذکر دی تنگ خانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اصدر على ما يقولون وسبح بعض ربك قبل كل عيش الشمس ومن الليل فتذبح وإذ بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب of uh -huh. قالوا <تصفيق> قليلا من الذين ما يهجع وَبِالْأَرْضِ أَنْتَ Would the... be what... وقت لرضيها هم كانوا قبل ذلك مؤمنين طی من I'll see mm -hmm. What's all men وَمَنْ كُنْ لِشَيْءٍ فَإِنْ كُنْ نَكُدُ نَذُوَجْ لَنَكُم